learn الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدو يسجدان والنجم والشجع يسجدان Thank mm -hmm. you. ولو ضوض عذال لنام فيها فاكهة ما الحفد العفف وريحان ولا بين ااالا اااه يا رب صدق الله